بسم الله الرحمن الرحيم الله في الدنيا والآخرة اشهد اشهد على شيء كانت جيدة محمد عند المعالي علي واصحابه اسماعيل ونعمي ونعمي بن علي بالشارمي مرسل المتطوع طول اصديته السلام ونعني بالسامي ما سيمت قروف الأصلية اللي فقافل بالفاء والعين والأغم منه من حروف الأذلة والحمل والطقل ونعني أي في صناعة التصريف نعني أي أه جشتي لا احد دي صناعه تصيف صناعه اضافيه يعني اكثر شيء ايش صناعات تصيف برضه بمؤتفل اديورده في كمضاف في اصطناعي سائل ما اهلهم اهل ليه ولا ما يالين وانا ve nargi, ayi, fi sinârı tıslifi, ayi, fi istilâhi, ahli sinârı tıslifi, Tabi bi, ama bu mu, اي في سَنْ، أي في إصطلاحي، في إصطلاحي صناعة التصريف، صناعة بيعانية، صناعة كذا صيف، اللي ضف، بيعانية، اللي ضف، ونعني بالسالم، هذا السالم ...öyle bir fiil ki, Verir. biz bir takipçilerden bahsediyoruz. Öyle bir fiil ki, Verir. öyle bir laf isim, isim, sanki bunlar, onlar isaret e, ve ile vasıf yapıyorlar. Verir. Değil, isme, isme, an yapıyorlar. Verir. Ve cibadan an yapıyorlar. Ve öyle bir laks işte, isimdeki bir günah. Ama bu tabar fiil. ...meni fiilun, senimet ruhul asliye... Verir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 gönlüne, <gülüyor> yani elleri, kafası, aynesi, boğazı. Lakin yine olan, mer'e harufu elif mer'e okel hamse demek ki yeni usulun muhtadirdir değildir ve İstanbul bayrısı hangi deyokt? Er müdafau hodu muhalesi mu mu bayrısı deyokt? Ha? Kereş'te deyokt. Evet, bayrısında. Evet, bayrısında deyokt. Hemen, ve inna muratsı. Ha? De nusxa, hımdır bu bir şeyse, haşhaş ile inna muratsı ve ha. bir şey, er müdafau, nisim müdafau, tarif edecek, nisim müdafau, edecek. E bu mağlumdur bu şeyden değildir. İlabe etmiştir, yine mane edeceğiz. Ama mutabazım, Hem bundan sonra ''İnneme kayyede mutabazı fil etrafı'' Bu el-mudaaf, hani hâşiyetun, bu neşkat şaşiyeti. Oldu mu? Birşey olur başlıyor. ''Ve minet tabaifi'' diyor. He? ''Ve minet el مشو متطلب انتقدعيف ايش هانت والان بتي ونتتقدعيف هو ما يقضيش على الدجور يعني يعني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 بودن فيه سين ثاني مثلا عين ولا موه ها قعد على الدقه قعد قعد ولا ومن الرضعي يعني من الرضعين المضاعف bir süreç faktör el mudaa'iful kayinun ve med budu haberdir ve haberdir ki ellazi kat ve lahu bi ve min al-rubaiyi ve al min al ister mujarad olsun isal meydun verir ki hamayeti rubai iki kiare tufar u adam u ula şed yedimiz elale felele beles demen la min cins wahidin beles wa ki la muhsan ayruhu mesale tel zeladen min ki la min lahas in a, ayinu, işte o, sanki, sanki bu, bu cümleyi muhtarın niye olur, ...beyni el ve adam? ...ve inneme khayyredi hurufa bil asliyeti... ...veririz. ...desekli meslemen hurufu. ...neşeler asliyeti, ne dedi ...sanki muhtefer, eğer demeseydik o salim... Berir. ...o salim cami olamaz, olamaz. ...veririz. E, ...o cami, eee, e, ...onlarla kayıtlandı ...o, o, o tarih... Berir. هو جار مقداماته كل سالمه çıkacak. يعني ما نتقول ما سالم. يعني يكون غير جامع. اردو هو يخرج عنه نحو مشتو. يعني مشتو يعني مشتو. اصل مشتويدي. يعني او حسب Evet. Şimdi messe. İmesse Mes, evet kim pamak mes mes mes yani mutlu parı mes mes mes nasra yamsu nasra akhra mes mes yamsu yarsu alkhata mesu hangi waqt ya otomati koç gibi Messi sütü neye götürelim Messi ya adamım muzuruyor. İyi bakarsın. Messi yemez, süyenmez, Messi yer ustur. Yemez, süyemez, et yem altıya. Lan Messi. Değmez şeye bana. Laf atma için geliyor, meçte geliyor. Evet. ايه مستي حت... حت... حت... ماشي طول ملي مسزيد الكتابه بلدي مسزيد القدره مس مس مشومه الساقه الناس اثنان كده هو مدافع دهي ما يعني حروفه من من حروف التي ما هي حروف من حروف ال التي لا اخره مش مشهوده دهو سليم الحروف مشط و نعم ده o o mesela giriyor salim hal ama asiye dediğimizde meclis üyesi pasta bakılırsa vardı veli e kah veli cennetin bu bu Salim altında girecekti ve halki Salim değildir Bu tarih manı oramazdıve Salim olmayan bir kelime Salimin tarihi altında girecekti Belizlik. يا حجعهم بود هاي ظررتوا يناظرتوا ورا إني إني حاضر, حاضر صادم تيزدر من من من التي وهاذي متفاهمة أم حور راسية صادم تيزدر طقطوع مه ظررتوا ظررتوا يان <تصفيق> يان طامد يان ناقصادر ذاك في دخل أكله على كذا قارب، ويأخذ هو يعني مثلاً يعني نحرق طن ضاقت صفته بمثل الجرعة، طمده ولا بالنخس ولا طمده. يخرج عنه نحو بحث في حرف التصفيه، هو هو مسجد المتلبسين حرف كيسين برعمها وضم هذا الشيء bu ni buju tatbik إن إنما صح الموضوع إن أي أي شئ لك تبتكر نسيت تختصر تقولي مين و وإنما صح إخراجه هو إخراج النحاس توم سلتين وغيره من ليش انتقدني الظاهر لوجودها ليش لوجود التطبيق في وإنما صح إخراجه فإنه غير مشارس ثامن إن أو لوجود هو ظالم لا لا تعطوا يحكم في انه غير ظالم ما الصحه يخارج معلك الشغل والناس وان انه غير خامر راكب زين تقيوا في متباعد ووجوده الذي وفي Eldirilip gidecekler. Eldirilip sağladıkları için gidiyor. ta saada da bir geradedir naharci ne park ne namba rahat ihtimal azkul değil mi abi o vau harta gitmişsiniz karşıt وكذا وامثال ذلك عطن على على كده evet ذلك nil على da bu başka da vardır ذلك veliyet hudetih nil asmalar و elbette ayet-i müşerref tertarif manrolamazdı buca menrolamazdı bir نحو نحو اكرها مثل واقع صالمدir fil waqi' salimdir her ki denir ini eder asilemezsek bu bu bu gayrısa öyle halbuki salemde parsıyak yok katri yapıyor başı ay ud yoktur ve ama حاجه حاضر يطلعك ud mu evet ve inma ta'rif ikhrajuha وإنما الصح حيخرع فإنها وإنما وانما الصح عقله وها و انما صح ادخاره ها لكن ان السالب بجد داخل يقولون لا يقولون خذوا خذوا ها وده يعني انهم بيسموا الجنود اللابتوب ما بيتقولش انما مسجله فين قلنا مسجله انما قالوا ان مسجلين وانما دخلت يقولوا وبيوصلوا دي حاجه في السراب وكذب وداخل يقول يا ما اكتب لي على dire mesela bazen eee sedey turgiyele sedeytu ha sedes sedeytu sedeytu sedes <gü> <yanghar culturo'> sede evet. sezeydün mesela el, el, el Onlar <gülüyor> onlara bundan oldu, onlar beş il, il, il alt Öyle altı çıkardı oldu mu? Sedeytü denliyo, harika, sayhtır, salimdir. Sede se, sede se, en altı demeseydik, öyle oldu mu kardeşim? Min mev meşgurum fintavullak, ويسمى سالمين لسلامتي عن التغييرات الكثيرة مليز. عن تغييرات تغييرات الكثيرة الجارية مزوق قلب ترحب تان نقل غير الجال في غير سالمين وبديم وأشرب بقوي ليتخاري إلى خيره إلى تفسير الحقوق في مدارك لا يعلم يات إن كنوا كل ما يقابل بالهم بالفاء ولا عين الى اخره فهو حرف اصلي لم وحرف اصلي كل ما يقابل باليصبح بالخالوز كل ما يقابل بالفاء هو حرف بالتاء ويعرفه حرف اصلي لكن يستثنى من اهل الخلق كل ما يقابل وليس هو كلامنا اصلا قاعده مثلا قاعده بالخال الذي لكن وضموا من هذه القاعدة كل الزائد التي بالتطعيم الزائد الذي مثلا ينم الزائد الذي فرحه وفرحه اخذي طريحه ايدي ونفع على ببعض على وذا يقابل بالعين هل كله هو كل ما يقابل بالثائحة الواصية بعض يقابل بالعين بلاش جديد صرحه وراء في خاربه العين حتى اذا يششت كلامنا كله ما يخاف بالداخل يقابلنا يعني حفله جديد العقول وخدسه نعم ذلك اشار الى الى ان الميزانه هو الفاء والعين واللام مر اسمه وذو الى شمرشتك مر اسمه لانه لأن الفعلاء لأن الفعلاء المشتمل عليها من حرف الف والعين هل عند التعاله المشتمل عليها لان دعنا لان, لأن, لأن وياخذ لأن نفسي ده, ده, ده لأن عليها في المسجد ne bileyim, de elfele faal oluyor. Biz madır yapalım ha. Leanna lafza, in usira elmüştemine alfeye ufiilun fiilin kelimesi mesela biz miler hakları faindam تطوع اليه من خاطر يرزق هو القواص من يرزق كلمات الشغار المشتمله على شعر والبند الضرب والنشر والخمس الى حدا في فرمان در هر چه يك يقت مكت دركت يقت مكت مثل لأنه عام الأفعال أن كل جعله ملغ. كي دوكتر در ملغ. أجل در شكر فيه معلز كاريا ويحبخ معيك ويحبخ در فيه معلز كاريا نعم بي وصاش هو يجعل دحيل يجعل من جعل جعل جعل جعل يجعل جعل ودلأنه عم الأفعال وذكاء في الجميع نعم ضرب لأنه نبون ينبو فيه نبوي الفعل وو ال الضبط والمجتمع والدين عم عم نصرها ولا كذي هذا يعني كأنها ولا لأنه فعلون عم الأفعال bu da hadi sıra yedir ham bulgarından nacir bu da kelo iradeci işe filmlerin jango nasıl gelir ki o yüzden jarem savunucu edir ham, yani oyunu fiyelendir ki o darp nacir ederler ham koş, yedir eder ve acık mı jadil? Jadil, jadil o da ma ma da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 elhamdülillah umma terbiyaha evet. in yani un yaktas udeqa ama en güzel لأنه عم الأفعال من جعلن جعلن هو أدق من جعال ولمجيد جعال بمعنى معناك له مثل الخلق والتصيير ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ عم الأفعال هي أفعال الشلاحية لأنه أفعالها عم الأفعال عم من ضرباء او ما كله هو من جعاله إني بسياق ولا بسياق كذا اما إني مناس مازدات بس هو خرقة من هو لما كن جعل نأخذ معنا تعالا أمر معنا خرقة من اشتمل على جميع الحروف وفي الشفع هو هو مسألة Bende, bende, bende. Ne Ayn, halde. Ne demek? Ben bosam, ben sepeti, bosam diye. Emu bende diye ha. Ucana bende diye diyor ha. Ucana, u, ayn, ayn, harkür. Jim He? jim? Ha? Jim. Ha? Diğdiğim var. Ne sepet yok, sepet yok. Güzel. ''Sümmes fülasiyyul <gülüş> mücarradu ve aslu littecevudihi anil zewailin'' oldu. Bu bir. Bu iki demek, asıldır. Hem asıldır, hem... ...hem... ...hayıf binim fülasiyyun. <gülüş> ...hayıf Asıldır, hayıf binim fülasiyyun. <gülüş> ...hayıf binim fülasiyyun, littecevudu anil O da o mücarraya bakıyor. ...veccevun i'aritâ bu da elbette laf konuşulmuşa ulaşmazlar. Sonra Sudan şu al mürdər ve nascıdım diye otçul O O من حيث مجلدون في الناس يجلزلون على الزمائن من حيث انهم مجلدون هنا بقيوا وجهوا من عزات العربين وشريتها بقيوا فليهذا قدمه انه قدم سريحة المجلد على غير من الصعالين